واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيا ايها المسلمون التاريخ نذير قوم لا يغفل وشاهد حق لا يكذب وعبره لمن تذكر وادكر من تأمل التاريخ استنار قلبه ورشد عقله وحسن رقيه وعاش عصره بتجارب غيره ومن حوى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره ومن سنن الله في خلقه أن كثيرا من الاحداث التي تقع في عصر من العصور لا تلبث ان تتكرر في عصور اخرى ومن تامل سير الانبياء مع اقوامهم وجد فيها تكرارا للوقائع والاحداث كاتهام الانبياء بالسحر او الجنون قال الله جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم بالرسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون اقفوا اياكم ايها الناس مع تاريخ دولة كفر الحديث عنها مؤخرا في وسائل الإعلام وأعمدة الصحف تاريخ دولة مليء بالجرم والإجرام تاريخ دولة يظهر العداء في أمشع صوره ويكشف الحقد في ألهب حالاته نقف وقفات مع الشيعة الرافرة الإمامية الجعفريه الاثني عشرية هي أسماء مختلفة لفرقة واحدة مبتدعه ضالة تدعي ظلما وبهجانا حب علي والحسين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشيع لهم ولكنهم قوم مارقون من الدين مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب أكذب الناس أحمق الناس أجهد الناس أخطر الناس على الإسلام من اليهود والنصارى فهم يهود القبلة ومجوس هذه الأمة فأما الوقفة الأولى فهي أصل التشيع لقد ظهر التشيع في خلافه عثمان عن طريق ابي الشيعة واصلها عبد الله بن سبا اليهودي اليماني الحاقد على الاسلام فقد روج بين المسلمين ان الاحق بالخلافه هو علي وانه ظلم من ابي بكر وعمر وأن عليا وصي الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوصى موسى ليوشع بنون فانتشرت هذه الإشاعة بين بعض الجاهلين فغلوا في علي رضي الله عنه حتى اعتقدوا أنه إله وقد ذكر المؤرخون أن علي حرقهم بالنار قال علي رضي الله عنه فلما رايت الامر امرا منكرا ادجت ناري ودعوت قنبرا فقالوا لا يحرق بالنار الا خالق النار ويذكر العلماء ان من اسباب ظهور التشيع حقد الفرس المجوس على العرب المسلمين وعلى ابي بكر وعمر اللذين كسروا ملك كسراء فمن حمدهم انهم ارسلوا أبا لؤلؤة المجوسي فقتل عمر رضي الله عنه وهو في الصلاه وللعلم فان أبا لؤلؤة له ضريح عليه قبه عظيمه يضاف به في ايران ولقد بدا التشيع في عهد علي وبعد مقتل الحسين وما يزال التشيع يكبر وينتشر حتى صار مذهبا يدين به الملايين الا أنهم والحمد لله قليل امام السواد الاعظم لاهل السنه فالحذر الحذر من التمرد الشيعي في بلادنا خاصه اما الوقفه الثانيه فهي الشيعة واليهود والنصارى الشيعة لهم شبه كبير من اليهود والنصارى يقول الامام الشعبي رحمه الله احذركم من الرافضه لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا ولو كانوا من الطير لكانوا رخما والرخم هو الطير الموصوف بالغدر لم يدخل الإسلام رغبته ولا رهبة ولكن مقتل لأهل الإسلام وبغيا عليهم فقد حربهم عليهم بالنار ونفاه الى البلدان منهم عبد الله بن سبا اليهودي وايه ذلك ان محنه الرافضه هي محنه اليهود قال اليهود لا يصلح الملك الا في آل داود وقالت الرافضه لا تصلح الامامه اي الخلافه لا تصلح الامامه إلا في ولد علي وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، والرافضة يؤخرون صلاة المغرب إلى العشاء اليهود تزول عن القبلة شيئا والرافضة تحرك رأسها عن القبلة قليلا اليهود حرفوا التوراة والرافضة حرفوا القرآن اليهود حرموا اكل الحوت والرافضة حرمت اكل الارانب اليهود لا يرون المسح على الخفين والرافضه لا تمسح على الخفين اليهود يبغضون جبريل والرافضه تبغض جبريل أيضا لانه في زعمهم اخطا في الوحي وجعله في محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعله في علي رضي الله عنه النصارى يستحلون النساء دون صداق والرافضه يتزوجون بالمتعه فضلت اليهود والنصارى على الرافضه بخصلتين سئلت اليهود من خير اهل بلتكم قالوا اصحاب موسى وقالت النصارى خير اهل بلتنا حواري عيسى وسئلت الرافضه من شر اهل ملتكم فقالوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشعري رحمه الله أمروا بالاستغفار للصحابه فسبوهم فالسيف عليهم مسلول الى يوم القيامه لا تقوم لهم رايه ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمه ولا تجاو لهم دعوة دعوتهم مدهوضة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق كلما اوقدوا ماما للحرب أطفأها الله أما الوقفة الثالثة فهي أن الشيعة أشد الناس عداوة لامه الإسلام فمن عهد الخلافة إلى عصرنا وهم اعداء المله والامه اليس الذي قتل عمر ابو لؤلؤه المجوسي اليس الذي قتل عثمان هم أتباع عبد الله بن سبا اليهودي من ادخل التتار الى بغداد اليس هما ابن العرقبي والطوسي الرافضيان بسبب الشيعة دخنه راكو بغداد وقتل أكثر من مليون مسلم أليس الشيعة هم الذين كونوا فرق الموت التي تسمى الحشاشين المتفصصين في قتل الملوك والوزراء وكذلك القرامضة Kom in de الرابعة فهي الشيعة والقرآن يعتقد الشيعة أن القرآن محرف حرفه أبو بكر وعمر وحذف منه سور وآيات تدل على ولاية علي منها سورة تسمى بسورة الولاية وهي بزعمهم يا أيها الذين النبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم الى الصراط المستقيم وقالوا حرفت صوره الشرح والاصل فيها كما قالوا الم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك وقد الف عالمهم في النجف سنه سبع وسبعين وثمانمائه وألف اسمه الحاج ميرزا حسن بن محمد الطبرسي ألف كتابا سماه فصل الحواض في بيان تحريف كتاب رب الارباب بين فيه تحريف القران فماذا بقي للمسلمين اذا كان القران محرفا عند هؤلاء الطنان دنيا السمام لقد جادل النصارى ابن حزم رحمه الله فقالوا له ان الشيعة يقولون ان قرانكم محرف مثل الانجيل فرد عليهم ابن حزم بان الشيعة ليسوا عندنا مسلمين واما الوقفه الخامسه فهي الشيعة والسنة، فالشيعة أجهد الناس بالأحاديث والسنة والروايات، فلا تجد في كلامهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تسمع فقط قال علي، قال جعفر، قال الحسين، وكثر رواياتهم كذبا على آل البيت، وخاصة جعفر الصادق. فعند الشيعة أن صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربعة خرافة وأساطير، وأما كتابهم المعتمد الذي اسمه الكافي للكليني فهو محشوم بالكذب والزندقة والكفر، وأما الوقفة السادسه فهي الشيعة والصحابة فالصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم فمن طعن في الصحابة فقد ضعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إننا هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه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 جاهد لفضلهم ساع في عدائتهم عليهم فعليهم من اللهم يستحقون اللهم سلِّم صدورنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم أعدوان الا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وأما الوقفة السابعة فهي الشيعة والتوحيد الشيعة مشركون في التوحيد فهم يدعون ليلا ونهارا شيعتهم رخامه يدعون عليا وحسينا وزينبا والمهدي وفاطمه وعند الشيعة زيارة قبر الحسين من اعظم اسباب الشفاء والرزق والنصر وقضاء الحوائج ففي كتابهم كامل الزيارات لجعفر بن محمد قال باب من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه باب زيارة الحسين تحق الذنوب وتنفس الكروب باب زيارة الحسين تعدل عمره وحجة ويعتقد الشيعة أن زيارة قبر الحسين أن زيارة قبر الحسين افضل من وقفه عرفه وان الله يطلع على زوار الحسين قبل ان يطلع على زوار عرفه ويعتقد الشيعة ان الائمه الاثني عشر من اولاد علي معصومون وهم افضل من الانبياء والملائكه وانهم لا يموتون وانهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون جاء في كتابهم الكافي باب أن الأئمة نور الله باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء باب أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة حتى قال شاعرهم يمدح عليا وكله شرك ابا حسن انت عين الاله وعنوان قدرته الساميه انت المحيط بعلم الغيوب فهل يعجز عنك فمن اعتقد أن الإمامة في غير علي وأولاده كفر كفرا أكبر ولقد أجمع علماء السنة أن أحق الناس بالخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم في الأفضلية على نحو هذا الترتيب فمن قال إن عليا أفضل من أبي بكر أو عمر فهو مبتدع وأما الوقفة التاسعة فهي الشيعة والفقه الشيعة مخالفون لأهل السنة في الأحكام الفقهية ذلك لأنهم لا يأخذون بالأحاديث الصحيحة والسنة المروية في كتب السنة فهم فقراء من السنة فلهم بدع في الاذان يزيدون فيه وأشهد أن عليا ولي الله ويزيدون فيه حي على خير العمل ولهم بدع في الصلاة ويجمعون الصلاوات من غير عذر ولا يصلون الجمعة ويحرمون أكل الأراني ويستحلون زواج المتعة وهو محرم بالإجماع وأما الوقفة التاسعة فهي الشيعة والمهدي المهدي عند أهل السنة حقا ولكن ليس كالمهدي عند الشيعة فمهدي الشيعة هو الإمام الغائب. الثاني عشر من اولاد علي المسمى محمد بن الحسن العسكري قالوا اختفى وعمره خمس سنوات في سرداب سامراء بالعراق فهم يزورونه ويقولون يا مهدي يا صاحب الزمان اخرج وفرج كربتنا وقالوا اذا خرج المهدي هدم الحجرة النبوية، وصلب, وصلب أبو بكر وعمر، وجلد عائشة، وقتل الحجاج، وحكم بحكم آل داود، أن مهدينا نحن أهل السنة وصحيح متواتر خمره هو من نسل الحسن ابن علي رضي الله عنهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من اهل بيتي يواضع اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واما الموقف العاشر فهي الشيعة والتقية التقيه عند الشيعة هي النفاق وإظهار ما ليس في الباطن وهي من اعظم اركان دين الشيعة فاذا كان الشيعي مع اهل السنه اظهر لهم المحبه والموده وهو يبغضهم قال المجلسي الشيعي في كتابه بحار الظلام واسقه بحار الأنوار ولكن حقيقته بحار الظلام من صلى قال فيه من صلى خلف المنافقين وهو يقصد بالمنافقين أهل السنة من صلى خلف المنافقين بتقية كمن صلى خلف ائمه البيت عباد الله هذه وقفات مختصره معتصرة عن معتقدات الشيعة ولهذا حكم عليهم كنماؤنا بالكفر والزندقة قال الإمام مالك رحمه الله الذي يشتم أصحاب رسول الله الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب من الإسلام وقال الإمام أحمد رحمه الله الرافضه لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لانهم اهل رده وقال السمعاني رحمه الله اجمعت الامه على تكفير الاماميه وقال ابن باز رحمه الله الرافضه والحمينيه فيهم الشرك الاكبر وقال الألباني رحمه الله إن الذي يدعو إليه الخميني من أن القرآن محرف فهو كفر لا شك فيه نعم عباد الله هؤلاء هم الشيعة فاحذروهم هم أخطر فرقة على الإسلام يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الاوثان يسبون الصحابة الذي هو في الحقيقة سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عقيل رحمه الله الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة يقول القحطاني رحمه الله إن الرافض شر من وضع الحصى من كل إنس ناضغ أوجان مدحوا النبي وخولوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبفوا أصحابه جدلان عند الله متناقضان عباد الله إننا حينما نتكلم عن الشيعة ونبين خطرهم ليس قصدنا التقليل من حب علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حاشا فهم فوق الرأس وزعين نحبهم حب الإيمان ونتولاهم مع الصحابة الأمرار وأهل بيت النبي والصحف قاطبة عنهم ندب وحب القوم نعتقد فاللهم ارزقنا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللهم جنبنا الفتن والضلال اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسور وفتنة فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين